القول العظيم لابن في <تصفيق> الحديث النبوي الله الله الله تعالى، ولسائر المسلمين، وفي الدوّس الحادي والثلاثين بعد المئتين، وفي تفسير قوله تعالى: انت لتنبُو كبائر ما تُنحون عنكم سيئاتكم ونذكّركم مذفاً كريماً قال المصنف رحمه الله. في ذكر السبعي حديث آخر فيه ذكر الولد وهو ثابت في الصحيحين عن عبد الله الولد فيه ذكر قتل الولد وهو ثابت في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم وفي رواية أكبر قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك قلت ثم أي قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك قلت ثم أي قال أن تزاني حليل تجارك ثم قرأ والذين لا يدعون مع الله إله آخر إلى قوله إلا من تاب حديث آخر فيه ذكر شرب الخمر قال ابن أبي حاتم من حدث أن يوسف بن عمرو الأعلى قال أم بن وهب قال حدثني أبو شقر أن الرجل الحدثه عن عمارة ابن حزم أنه سمي عبد الله بن عمرو بن العاص وهو بالحجر بمكة وسأله رجل عن الخمر عن الخمر فقال والله إن عظيما عند الله الشيخ مثلي يكرم في هذا المقام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب فسأله ثم رجع فقال سألته عن الخمر فقال هي أكبر الكبائر و الفواحش ومن شرب الخمر ترك الصلاة ووقع على أمه وقالته وعمته غريب من هذا الوجه هذا اسلام الضائر تكلم عليه السلام الحمد لله والسلام والسلام الله صلى الله عليه وسلم أمن أبعده تحول هي أكبر الكبائر أكبر الكبائر هو نحو الشرك في العدد الصحيح نعم تتكلم عنيش نتكلم بالباني نعم نعم نعم نعم ضيف نعم نعم نعم نعم ضايق <تصفيق> <داك> الجامعة ألفين <298. تصفيق> وتسع <تصفيق> مئة ثلاث وخمسين. <تصفيق> هذا نعم. طريق أخرى رواه الحافظ وأبو بكر بن مرضوية من حديث عبد العزيز بن محمد الدارعطي عن داود بن عن داود بن صالح عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وعمر بن الخطاب وأناس من أصحاب رسول الله. صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين جلسوا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا أعظم الكبائر فلم يكن عندهم ما ينتهون إليه فأرسلوني إلى عبد الله بن عمر بن العاص أسأله عن ذلك فأخبرني أن أعظم الكبائر شرق الخمر فأتيتهم فأخبرتهم فأنكروا ذلك فأتقوا إليه حتى أتوه في داره فأخبرهم أنه تحدثوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ملكا من بني إسرائيل أخذ رجلا فخيره بين أن يشرب خمرا أو يقتل نفسا أو يزاني أو يأكل لحمة خنزير أو يقتل فاختار شرب الخمر وإنه لما شربها لم يمتنع, لم يمتنع من شيء أراده منه وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا مجيبا ما من أحد يشرب خمرا إلا لم تقبل له صلاة أربعين ليلة ولا يموت أحد في, في مثانته شيء في مثانته منها شيء إلا حرم الله عليه الجنة فإن مات في أربعين ليلة مات ميتة جاهلية هذا حديث غريب من هذا الوجه جدا وداود بن صالح هذا هو التمار المدني مولى الأنصار قال الإمام أحمد لا غرى به وذكر وذكره بحبان في الثقات ولم أرى أحدا جرحه أخذ عليه الحمد العظيم من في الترغيب ترغيب وترغيب الصار أنه موقر فكيف يخفي الملك شخصا أن يشرب خمرا أو يقتل نفسه أو يزني أو يهبل رحمه نزير لا لا يكون هذا أبدا هذا فيه نفاق الملك الملك الملك الملك أسى الله الملك مالك الملك مالكا من الملك, من الملك من الحفوة الملك مليك. نعم ممكن أن من الملك من بني إسرائيل ما تكرم عني شيء حفوة رقم كاري. رقم 4601 هذا <تصفيق> عند المحقق والخبر مع هذه القصة المنكر صحة حديث ابن عمر خلاف ما ذكره في صدر هذه نعم ومن كثير قارة غريبة من هذا الوجه جدا نعم حديثنا الآخر عبد الله ابن عمر وفيه ذكر اليمين الغموس قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن فراس لا هذا حديث عن اليمين الغموس قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن فراس عن الشعبي عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أكبر الكبائر الإشراق بالله وعكوب الوالدين أو قتل النفس شعبة الشاك واليمين الغموس ورواه البخاري والترمذي والنسائي من حديث شعبة وزاد البخاري وشيبان كلاهما عن فراس به وهذا أكبر الكبائر هو الإشراق بالله وليس شرب الخمر وإن الخبر أكبر الكبائر شرب الخمر يعني نرى بعد بعد الشرق وليس قبل الشرق فعظم عم بن عصي الله عز وغلبي هو الشرق ليس قبل وعلى مشروب الخمر فإنه كبير عظيمة لعن فيها عشر من الناس لها ضعب الخمر وشربها وعاملها محمولها وبائغها ومتامها وعاصرها ومنتصرها حاملها والمحمولة إليه كلها وليما من منونة الخمر نعم وبل الصحيح ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو أمين ينتقل الكامل عند شرب الخمر ولياب هذول على خطورة شرب الخمر واللياب والخمر تعريفه ما هو كل ما خامر العقل خامر العقل يعني غطاء من المسكرات سميت بيرة, سميت خمرة سميت مشروب روحي لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الناس في آخر الزمان يسمونها بغير اسمية وقد وقع سموا الخمر روحيا قردية بالله كيف تكون مشروباً للحمد وملعون شاربها فلا يعلم للأسماء المهم كل ما أذهب العقل فهو خمر من التخمير وهو التغطية لذا يتسمي الخمار خماراً لأنه يغطي البقر والخمر سميت خمرا خمرا لأنها تغطي العقل وتستور ولياذ بالله وإذا شرب الرجل بالخمر قد يفعل أمه أو بنته أو بنته أو أخته أو أحد محالمه ولياذ بالله نعوذ بالله من ذلك واذقف في ذلك المخدرات بكل أسمائها كلها تدخل في الخمر منعون شارب. والولي الأمر أن يعاملهم معاملات المفسدين في أرض تروج المخدرات وبائع المخدرات لولي الأرض أن يعاملهم ويحدهم حد الحرار لأن ترويج هذه الأشياء المخدرات جاءنا من بلاد الكفار فهو المنتاجر في الدخان السجايل تاجر يهودي، كان مع أكولومبس في رحلته إلى أمريكا فهم لنا وكتبوا على علبة السجائر أنها لماذا؟ ضر جدا بالصحة اه جدا بالصحة وتأتي بالسرطان سبب الوفاة وسبب الوفاه والسرطان ومع ذلك يكثر الناس دخان عجيب جدا يكثر السرطان بمباله ولا يعبد الله ولا قلت له وهات عشر دنانير للمسجد يقول اللي يحتاج البيت يحرم على دخان لا ما ما دخان ماذا يحرم على السجاي ولا المحرمات فشاري دخان سفيه يجب أن لا يمكن من المال وهو من الكبار شرب سجارة واحدة من الكبائر لماذا؟ لأنه من التنبيه والتنبيه معناه انفاق المال بالحرام ولو كان أسيا فسجارة واحدة من الكبائر أما لو أكل من اللحم والطعام المباح فوق الحاجة فهذا يكره لأنه إسراء أما التبديل فقال الله فيه إن المبذرين كانوا إكوان الشياطين وكان الشيطان من ربه كفورا فالمبذر أفضل الشيطان وحياه يجب تحذير الأبناء بل وأن تخشف نحو حتى إلى النساء بعد النساء فلا تشتمل سجايا والشيطان نعم وليه؟ عندنا شفنا في الساعه 3:01 في اللي عنده في العين يشوف اللي عندك على اللي على هذا هذا في شهر الجبل في اللي قبل هذا عندي ألفين سبعمائة خمسة وتسعين ألفين سبعمائة خمسة وتسعين صحيح حتى لو صح صحيح. حتى لو صحها هو محمول على بعد الشخص نعم نعم حديث الناقر في اليمين الغموس قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح كاتب الليث قال حدثنا الليث ابن سعد <تصفيق> قال حدثنا هشام ابن سعد عن محمد بن يزيد بن مهاجر سعد عندكم جميعا في نسخة سعيد هو قطر على في نسخة هشام بن سعيد وهو قطر. نعم قال هشام نعم قال يقول الناتني ورحمه الله الفاساط يستطيع الناتني بسريحة لأماني في إسراعيل أخبراتنا أخبرياهم بين أو يغتروا صديقهم أو يغتروا من أخباتهم أو يغتروا من و نیش رسول الله الله و قال «من الثاني تسعة سعيد أبي معاذ، الثالث عبد العزيز المزهري يعني حتى لو صح فهذا مقول على بعد الشرك على بعد الشدة، بعد لا بد أن يقال هذا، لأن شرفة ليس كفر، إنما هو معصية عظيمة. ولا تذهب به بالكلية لأن في الصحيح الذهبي رضي الله عنه أن النبي عليه والسلام قال من قال لا إله إلا الله ولا فل الجن قال وذر وإن زنا سرق قال وان زنا وان سرق قال وان زنا وان سرق قال وان زنا سرق قال وان زنا وإن سرق رحمه الله في هذا على أننا شاربهم ما لم يستقل ذلك فهو في الجنة ما قاله هو في الجنة حتى ولو دخل المرح ولكنه متوعد متوعد بهذا الوعيد الشديد أسأل الله السلامة والعافية لم تقبل له صلاة ربعين يوما حرم الله عليه الجنة إن مات في الأربعين مات ميتة الجاهلية وهذا هذا الموضوع الذي يفصل فيه حافظ يسرع أن يكون مجموعة من القطب والموعظ إنسان يجمل حديث الكبائل ثم يفصل في كل كبيرة ولنفع أن يكون المحاضر عظيمة تشرح للناس ولعمة المسلمين وللشباب خاصة من كان مدرسا في مدرسة أو يعني ضابطا بين الجنود يعلمهم هذا هذا الشيء لأن المفار لما عرموا أن أن الشباب بعد الله عز وجل هم عماد الأمة عملوا إلى إفساد الشباب عن طريق الأمور المقدرات لأنهم عرفوا أن الشباب بعد الله عز وجل ومن عمال لهذه المهم فحاولوا أن يفسدوا ولا يذروا والمخدرات تفتك وقوتهم وقوتهم والشباب فلا بد من تحذير الناس من هذه المخدرات وتلك الكبائر بعد الشفق هذا نعم نعم أيها قال حدثنا أبو صالح كاتب الليث قال حدثنا الليث ابن سعد قال حدثنا إيشام بن سعد عن محمد بن يزيد بن مهاجر بن كنفو بن محمد ولا بن بن مهاجر عن محمد بن بن مهاجر بن كنفو التيمي عن أبي أمامة بن صاري عن عبد الله بن أنيش من جهني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أكبر الكبائر الشرب بالله وعقوق الوالدين واليمين الغموس وما حلف حالث بالله يمين صبر في أدخل فيها مثل جناح البعوضة إلا كانت وقته في قلبه إلى يوم فيامة وهكذا رواه أحمد في مسنده وعبد الحميد في تفسيره إلاهما عن يونس عن ابن محمد المؤتبي عن الليث بن سعد به وأخرج الترمذي عن عبد بن حميد به ثم قال هذا حديث حسن غريب وأبوه مامة الأنصاري هذا وأبوه مامة الأنصاري هذا وأبن ثعلبة ولا يعرف اسمه وقد وقد روى عن أصحاب النبي. شيء ما يريد أن يبدأ نفسه فيخصم كذبا وليانه وسميها الغموسا لأنها كان يسوى صاحبها في نارجها والأيمان مثلها الغموس ومن فعل ذلك يجب عليه التوبة وإن كانت هذه يمين وقتطه بها حق منه المسلم يجب عليه أن يرد الحق إلى ولو النوع الثاني هو اليمين المنعقدة أن يحلق عاقدا قلبه على ذلك اليمين فإذا حمث بهذا اليمين ينزمه الكفار وهي ها اه اه اه اه اه اه اه اه اه هذا كله على التكليل فمن لم يجد على التكليل في هذه الحالة فصيام وثلاث أيام مجتمعها هو المتفرقة تلزم إلى خالق المسعود الذي طرأ مجتمعه على أصحابه طيب الله معنا نعم نعم واليمين الثالثة أحسنتم واليمين قال لا قال الله عز وجل لا يعاقبكم الله باللر وفي إيمانك خالق الرجل لا والله إيمانه لا أريد أن أعلم ولا يقصد القصر، لا يقصد أن يعقل قلبه على فهذا محفوظ عنه ولكن الإنسان لا يكثر من القصر، لأن الله جل وعلا قال وَلَا يَقُتَكُنَّ حَلَّافِ الْمَنِينِ يعني يغني اليمين الإنسان لا يكثر القصم لكن القصر؟ أقصر. إذا أحتاج إلى القصم إذا لم يحتاج لا يكثر لماذا نا نه زید نه اندام نریحه معمولی بزید نه و ابو مامه الأنصاري وهذا أبو الفعلبة ولا يروق اسمه وقد روى عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على حديث قال شيخ الحافظ أبو الحجاج المديه وقد روى عبد الرحمن عن النسبة العلم من مشارف هذه سنة سرقي على الإنسان لتصدر للناس وعندهم والدين أن ينسب عدم لأنه من بركة العلم نسبته إلى أهله وحيما يقول لك إسنال في العلم هذا شرف يوصن إذا كان هذا الإسنال حال وعلى علماء نعرفين فالإنسان يسنف ولا يظن أن هذا يهضم به حقه لا هذا من الشرف من بركة العلم نسبته إلى أهله نعم وهذا من كثير ينسب الحافر الميزي مش ياخده او تتدموده عليه مكانا صحيح نعم زي نعم. في التقريب ايضا زيت كذلك في التقريب محمد لله. تفتهم بنار خامسة فهذا ليست تحابية يروى عن الصحاب. نعم عندكم جميعا عن النبي والعنى الأصحاب نعم نظر الإصابة نظر الإصابة من محمد من الحمد بن زيد مجرد يشيء قصد أبو عن نعم لعله قصد محبوب الأصحابه لذا هو إم تعلم وله قصد ما هو وقد روا عن البيض عن النبي صحابة. عندهم كلهم رواع عن البيه وشهده؟ نعم ايفه لا يعرف عن أبي عمامة؟ عن عبد الله بن نصر لعلم أبي عبد الله عبد الله؟ طيب نعم نعم قال شيفون الحافظ وعب الحجاج بن الزي وقض رواه عبد الرحمن بن اسحاق المدني عن محمد المزيد عن عبد الله بن عن أبيه عن عبد الله بن أنس فزاد بن... وقد رواه عبد الرحمن بن إسحاق المدني عن محمد بن زيد عن عبد الله بن أبي أمامة عن أبيه عن عبد الله بن أليس فزاد عبد الله بن أبي أمامة قلت هكذا وقع في تفسير بن مرضوية وصحيح بن حبان من طريق عبد الرحمن بن إسحاق كما ذكره شيخنا فسح الله في أجله فسح الله في أجري يعني أفضل أن يقال فسح الله في الله في عمره على أنه النبي السماء خيرك من قال عمره وحسن عمره قد يطول عمر الإنسان نفس العمل هذا خير وشارك دعا سعد على رجل الله أطل العمره هو للفتال فروهي وقد سقط والزنة والزنة. فالدعاء بخسف الأجل والعمق يقيت به كما قال العماء يقيت به على بعض. قال شيخنا كأنه يعني الحافظ ابن كبير كتب ذلك في حياة شيخه وكأنه تصدر للتحقيق في حياة لانتهو من مستویات الساد شیخ محمد و هذا الشیخ های مستنفر الشیخ مبادر من الله درس في حياة شیخ محمد بن ابراهیم فلا ما نبطرد بدرس في حياة شیخ وفي وجودي ویوباشه تدريسه و اوجهه هذا شيء نعن الساد يشوف ويشوفون عليهم وينجحونهم وينبّحونهم أنا أفضل تنب تدرس هذا وتدرس هذا حتى يتعود الطالب أن هذا أفضل ينتفع به وهذا شيء طيب شيء حسن ليس نقد هذا نقد هذا غلط نعم عربي أو مزيل أقرأ وصار ابنهم سُبْحَةُ مُنذ ترجمة القرآن، يعني يقول أن حافظ القرآن صاره محمد هذا سُبْحَةُ محمد المُهَجَّش، محمد بن المُهَجَّش. حديث آخر عن عبد الله بن عمرو في التسبب إلى شتم الوالدين قال ابن أبي حاتم حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي قال حدثنا وكيع عن مسعلٍ. وسفيان عن سعد بن إبراهيم عن قميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو رفعه سفيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووقفه مسعم على عبد الله بن عمرو قال من الكبائر أن يشتم الرجل والديه قال وكيف يشتم الرجل والديه قال يشبك الرجل أبو الرجل في يشبك أباه ويشبك أمه في يشبك قال شيخنا كيف إذا باشر بنفسه يعني إذا التسبب إلى شتم والدي لأنه كان معيبا جدا وشيئا بعيدا أن يسب الولد أبا أو يسب أمه، فولكن لو تسبب في سبي ما فهذا أعظم كبر. كيف إذا باشر السب؟ كيف إذا باشر الضر؟ العيب هذا من الشفاعة. ذلك قال الله وبر بوالدي. ولم يكن جبارا شقيع برّاً بوها نعم؟ ولم يكن جباراً عصيّاً وراء يقرأ جباراً شحية. فمن عدم البر بالوها حتى ولو كان كافي غير برهما واجه والإحسان إليهما واجه في المعاصي البر شرف وعدم الطاعف الناصية شرفاً نعم وقد أخرج هذا الحديث البخاري عن أحمد ويونس وفي أف... بلاد الكفار من فقرانسة مثلاً إلا يدعمون حقوق الإنسان إلا بلا مريض أولاً ستين أو سبعين سنة يتركوا أبناء وليس له أي حق ولياده كيف أظهر في شريعتنا في ديننا فإن هذا الولد يجب الترام ومن الدين الترامه وتقديره وتعظيمه فكيف يقال أن هذا الترام من الساعة من سنة, سنة بربة سبعين سنة أو ستين ستين, ولا سبعين. ستين سنة يأكل من سبع والكلب يأكل لحمه واللجم والدجاج هذا عقل وقال هذا هو التقدم بجي يا رجل. هذا, هذا يأكل جحب. وضن ستين والخمس ستين يأكل الزبالة. فقال وقل ينسان. اي نسان. اي نسان. نعم. المسان لا يغطر ببهرجة وزينة تقبيل كفار. وما يعني يفعلونه مع يعني بغرض تشويه صورة الإنسان. نعم. نعم. قال اخبره هذا الحديث البخاري عن احمد بن نون سعد ابراهيم بن سعد بن ابراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف ال ابي عن عمه حميد بن عبد الرحمن ابن عوف،, عوف عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من اكبر الكبائر ان يلعن الرجل والديه قال وكيف يلعن رجل والديه قال عبد عن عمه حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أكبر الكبائر أن يلعن رجل والديه قالوا كيف يلعن رجل والديه قال يسب الرجل أبى الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه وهكذا رواه مسلم من حديث سفيان وشعبة ويزيد بن الهادي فلستهم عن سعد بن إبراهيم به مرفوعا بنحوه قال <تصفيق> شيخنا ربوك الوالدين مستقر في الفطر بشاعته نعم إذن قال وكيف يلعى وكي الرجل والدي عن الشيء الشيء بعيد جدا نعم نعم وأكد روام مسلم من حديث سفيانا وشعبته وشعبة ويزيد ابن الهادي ثلاثتهم عن سعد بن إبراهيم به مطبعا بنحوه وقال ترمذي صحيح وثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله الكفر هكذا بالصحيحين أو بالصحيح بالصحيح هكذا بالصحيحين هكذا بالصحيحين نعم هذا عليه صحيح سائر المسلم جزور وقتل هو قال شيخنا كفر منكر فهو أصغر المقصود بالكفر هنا كتاب المسلم كفر أصغر وآية النساء ومن يقبل مؤمنا متعمدا فجزاءه جهنم خالدا فيها وغاضب الله عليه عليه ورآه وأعد له عذاب عظيم الخلول هنا خلول أملي له نهاية، نعم. كما سبق. له نهاية، نعم. حديث آخر في ذلك. قال ابن أبي حاتم حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا دحيم قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة دحيم نقبله عبد الرحمن. وقال لا ولد حيم. الآن هذا في السعودية عبد الرحمن ولا أيام دحيم. نعم بن زيد نعم احمد نعم قال ابن ابي حاتم حدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم قال حدثنا دحيم قال حدثنا عمرو بن ابي سلمة قال حدثنا زهير بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي ذؤيبه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اكبر الكبائر عرب رجل المسلم والسبتان بالسبه هكذا بتاني نعم والسبتان بالسبه هكذا رواه هذا الح... هكذا هو هذا الحديث وقد روى يعني مثل رواه روى نعم هكذا رواه هذا الحديث وقد أخرجه أبو داود في كتاب الأدب من سننه عن جابر بن مسافر عن عامر بن أبي سلمة عن زهير عن زهير بن محمد عن العلاء عن أبيه عن أبي رويرك عن النبي صلى الله عليه وسلم من أكبر الجبائر استطالة المرء في عرض رجل مسلم بغير حق ومن شأن المرار لذلك غريبه وقال النبي عليه السلام بغير حق وهذا يرجى أن ذكر ورنا الشوكا من باب أول الكتاب رفع غيبة عما يجوز وما لا يجوز من النبي. الذكر ستة مواطن يجوز فيها الغيبة وبعض يجوز. غيبة الرواة هذا واجب ذكر حاربه وإن كان في معنى غيبة لكنه واجب لأن عليه النبي. ومن ذلك قول عليه الصلاة والسلام أما أبو سفيان أما أبو الجهل فلا يضع العصر عن آتبه. وَهَمْنَا رُعَاوَيَ فَصَرُدُوكُنْ لَا مَنَا لَكُمْ السلام عليكم محمد المجود نعم. yes yes في نعم. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكبر الكبائر استقالة الماء في عرب رجل مسلم بغير حظ ومن الكبائر سبتان بالسرقة. هذا شيءنا لأنه تجاوز القصاص. يعني يسبه سبّه فيسبه مرة. والقصاص أن يكون واحدة وإن عفى وأصلح فأجره على الله أما العفى وأصلح فأجره على الله والمراد بالعفو الذي فيه أجره من الله العفو الذي يؤدي إلى الإصلاح وإلى إنصلاح الحال وأصلح يعني حالا معفوحا أما إذا كان العفو يؤدي إلى جفساد ولا زيادة الضرر فإن العفو حينها تركوه أفضل يعني شخص يلعب بالسيارات يعني أمريكان أو يفحر كل يوم كل أسبوع يخطل واحد كل شهر يخطل واحد فهذا الأفضل العفو أم غير العفو كما يقول الشيء بذيبين يكون العفو أقل شيء على رغم <تصفيق> من الأصل أن العفو أفضل من قبول الدية وأفضل من القصاص لكن في بعض الأحوال ينتقل العفو إلى أقل أقل الأروى، أقل الأفضل. نعم. نعم؟ نعم؟ نعم؟ ولو ضرب نعم؟ نعم، وكذا رواه ابن مروان من طريق عبد الله بن العلاء بن زبر عن العلاء عن عن زبن، وفي نسخة زيد وهو خطأ. که ذا رواهم مرضوية من طريق عبدالله بن العلاء بن زبر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله حديث آخر فيه الجمع بين الصلاتين من غير عذر قال ابن وبيحات من حدثنا أبي قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن حنش عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جمع بين صلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر. وهكذا. <تصفيق> <تصفيق> ضعيف جدا. حنش هذا. علي أبو عيسى ناصر. ناصر. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. یحی بن خلف عن المعتمر ابن سليمان, سليمان به ثم قال حنش هو أبو علي رحبي وهو حسين بن قيس وهو ضعيف عند أهل الحديث ضعفه أحمد وغيره وقد روى ابن أبي حاتم قال حدثنا الحسن بن محمد العديد ذكر الجوزي في موضوعات لكن من جبال أبد فرج ابن الجوزي أورد حديث ابن مسلم في موضوعات وربما يحب العالم يسيبه أنه الوحيد فلا يطع هذا فولماء لا يطع ماذا لو لو واحد قال هذا حديث الموضوف ومسلم ماذا يفعل به الحدادية وقدوا كده ويجبوا كده يلبحونه يلبحونه ويسلقونه وربما ينسى أو يحب قد ينسى وقد يحب سليس معصوم نعم وقد روى ابن أبي حاتم قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن علية عن خالد الحذاء عن حميد بن هلال عن أبي قتادة العذوي قال قرأ علينا كتاب عمر من الكبائر جمع بين الصلاتين يعني بغير عذر والفرار من الذحف وهذا قال شيخنا النهبة أخذ المال بغير حق العلال انتهاك لهم بخلاف السرقة أهمني عرفة السرقة مروا بشقه أخذ مال من مكان محرز بحق ولا بغير حق بغير حق لابد من هذه أخذ مال من حرز بغير حق في خفاء مال بغير حق من حرز بغير حق في خفاء وهذا يخرج ما أخذ بحق كمسألة الظهر ولو كان في خفا إن أبا سفيان رجل شحيح قال خذي ما يكفيك ولا لك بالمعروف نعم نعم قال الحسين بن أبي سلمة رحمه أبو عليل السقري لقابو حنش تفس المهمات وانوني في معجمة من السدس ما تروكم من السدس لقابو حنش الله بس. المتروب نعم نعم نعم وهذا إسناد صحيح والغرض أنه إذا كان الوعيد في من جمع بين الصلاتين كالظهر والعصر تقديما أو تأخيرا وكذا المغرب والعشاء هما من شأنه أن يجمع بسبب من الأسباب الشرعية فإذا تعاطاه بغير شيء الأسباب الشرعية للجمع بين الصلاتين السبب. السفر السبب. والمطر, الله. والمطر الله. الذي يمنع من الذهاب للمسجد أو المرض الذي لا يستطيع أن يأتي فيه بكل صلاة في وقتها، إن كان يقدر على ايتيان بكل صلاة في وقتها فيحرم عليه الجمع المطر والمرض والسفر أو أيضا النوم أو السهو إذا نام أو سهاء وجاء وقت الثانية فإن هذا جمع في وقت الصلاة أم هذا قضاء ولا أداء أداء لأن النبي عليه السلام قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها وقت ما ذكرها لا كفارة لها إلا فهذا أداء وليس قضاء نعم وأما ما جاء في حديث ابن عباس عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة من غير عذر خوف ولا مطر ولا مرض أراد أن لا يحرج أمته فكيف يخرج ذلك وهذا في المدينة هل هذا ناسخ لهذه النصوص أم أنه منسوخ أم يعمل به على وجه لأن الحديث من غير عذر خوف ولا مطر كيف يخرج هذا؟ قولي عبد الله آه يعني جمعا سوريا كما قال سماعة الشبباز رحمه الله تعالى لرواية عند النسائي صحيحة أن هذا الجمع كان جمعا سوريا وإن كان الشوكاني والصنعاني قد استنكر ذلك جدا لماذا قالوا لأن الجمع الصوري فيه نوع مشقة ولا تسير مشقة كنت تتحرى أن تصلي الصلاة الأولى في آخر وقتها والثانية في أول وقتها هذا فيه نوع فيسير أن مشقة قالوا هذا فيه نوع مشقة لكن جاءت الغواية عند النساء وصحة سماعت الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باس رحمه الله تعالى وقال بذلك وقول جامع العلم كثيرون أن هذا الجمع كان جمعا صوريا وبهذا تتفق الأدلة والحمد لله يعني إذا جاء الظهر يؤخره إلى قرب العصر فيصلي الظهر في آخر وقته والعصر في أول وقته فالصورة صورة جمع ولكنه جمع صوري ولكنه جمع صوري وليس جمعا حقيقي نعم وإذا تعطاه بغير شيء من الأسفل ولا يصح بعض الناس يتكئ على هذا الحديث ودائما تضيء صلي في بيته بربما يكون طالب علم ويلعب يصلي في البيت ويلعب كيف ما رأينا أبدا أحد من لا يصلي في بيته ولا طلاب العلم يصلي في بيته كيف تصلي في بيته سبحان الله لماذا بنيت المساجد كنت تصلي في بيته بتوع... بعضهم نعم قول الجمهور المالكية والشافعية على أنصات الجماعة سنة مؤكدة وعند الحنابلة واجب وهو الصواب لا ذلة كثيرة لكن حتى لو ترجح لديك أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة لماذا لا تصلي مع جماعة المسلمين والنبي عليه والسلام إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية حتى ولو كانت سنة مؤكدة كيف تجد قلبك أن تصلي دائما في البيت سل أو مرض أو جاء عذر من عمل ذهب المسجد يشعر بأن صلاتك كصلاة في المسجد أو دون دون كما قال الوسر إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية الإنسان يتق الله سبحانه وتعالى و... و... يعني حينما يسمع قول العلماء لا يجلس يلعب بهذا القول أسيما إن كان متصدرا للناس يأتي الطلاب وهو جالس في بيته يصلون في وهو جالس في بيته بعدما يأتون المسجد وهو جالس ويدرس بالعلم أي علم من هذا الذي رأيناه من علمائنا الشيخ من الرحيمي رحمه الله في بيت أخيه في الرياض في مرض وفاته وعنده سرطان رحمه الله وقبل المغرب عش دقائق بقي كام عش دقائق أيا للصلاة والمسجد عامل من الحق بلاد العرب من من من البحرين كان أناس والكويت والسعودية ومن مصر وجاء وقت الصلاة وهو يعاني السرطان بقي كام عش دقائق أيا بنا كان يوم الجمعة أيا للمسجد هكذا العلماء تقولوا درس الناس العلم ويأتونك البيت ويوصلون في المسجل وانت جالس في البيت ولست مسافر ولا مريض هذا من العباة من الله نعم غير الجمع السوري حقيقي يعني لا إلا بأذر, إلا بأذر شرق كالسفر مسافر يجوز مريض لا يمكن أداء الصلاة في وقتها يجمع بين يكون من الصلاة إلا بس مطر يجوز يجمع مع الإمام أما إذا صلى في بيته يصلي كل صلاة وحدها أما إذا جمع مع الإمام فإنه يجمع الظهر والعصر في وقت إحداهما والمغرب والعشاء في وقت إحداهما نعم عند الحنابلة يرون الجمع في المغرب والعشاء خاصة وهذا قول مروي عن همر فيما ذكر وبعض علماء لكن الصواب أن الجمع جائز بين العشاءين المغرب والعشاء وأيضا بين الظهر والعصر. ما المانع الذين قالوا بالجمع الحنابلة في نوع العشاء خاصة قالوا أن المشقة تكون بالليل فقط وأما بالنهار في الأمر يسير. لا لكن الصواب الذي عليه الدليل أنه يجوز الجمع بين النهاريتين في وقت إحداهما والليليتين في وقت إحداهما. أما الفجر فلا يجمع معه. حسن. نعم. <تصفيق> فإذا تعاطاه بغير شيء من تلك الأسباب يكون مرتكبا كبيرا فما ظنك بترك الصلاة بالكلية والهذا روى مسلم في صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال بين العبد وبين الشرك ترك الصلاة وفي السنن عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر وقال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله وقال من فاتته صلاة العصر فكأنما وُتِر أهله وماله وُتِر يعني خسر وفقد أهله وماله. لعياته بالله نعم. حديث آخر فيه اليأس من روح الله لعلّا لفت عند هذا الحد هذا اليأس من روح الله وهذا مبحث يعني منيف جدا وطيب للحافظ ابن كثير رحمه الله في الكبار وفقنا الله وإياكم وإياكم وذنبنا الله وإياكم الفتان ما ظهر المؤمنين وما بطن وعافانا ياكم من الكبائر. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صلوا عليهم وغفر لنا ولكم آمنين. الشارب الخمر فلعنه الصحابة. دعيني. فقال رسولنا لهم لا تلعنوه فإن يحب الله ورسوله. فالرسول بذلك على أن شارب الخمر ليس بكافناء. هذا عبد الله بن حمار رضي الله عنه كان شارب الخمر. فقال أحد الصحابة ذلك قال لا لا تفعل ذلك أو لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. هذا على أن شارب الخمر ليس بكاف. ليس الشيخ والشيخنا بارك الله فيكم قرأت حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي لا يطلب من أحد شيئا يدخل الجنة بل إذا طلبت من أحد زوجة أكون خالفت العهد خالفت العهد وغالي ما معنى الزوجة يعني هل تسأل في زوجتك وهل يشترط لخامة الحجة على الذي يفعل الكفر وما هو الدليل نعم إذا كان هذا الكفر خفي لا يظهر مثله فلا بد من إخامة الحج والذي يقيم الحج العلماء والقضاء ليس أي أحد يقيمها العلماء ولماذا ينشغل الإنسان فلان كافر أو ليس بكافر لماذا ينشغل بهذا ينشغل بنفسه ينشغل بنفسه ويعاتب نفسه ويؤدي نفسه، لأنك لست بقضاء الذي ينشغل هذا كافر أو مؤمن من أجل الحدود وغيره من القضاء أما أنا وأن لماذا ننشغل بفلان كافر أو ليس بكافٍ؟ أنا أرجع فيه للقارئ إلى ولي الأمر الذي في له من حد عليه لأن الوعاء وليسنا قضاء نحن ندعو الناس للخير والذي يحكم يحكم على فلان كافر وليس بكاف هؤلاء العلماء والقضاة. أقول السلام عليكم كما سبق نشرون في يمين نبع على أن السؤال لم يكن من عاد الصحابة وحارم أنهم يقولون السلام عليك إذا سأل النبي عليه السلام إذا حدث أحد بغيذ الله وإلى عاقب في لي فلا ذا الحد بغيذ الله لا يقوم بسر الحد بغيذ الله كالقول والنبي والكعب والذان هذا لا يقوم ولا يعاقب يمين ويقوم فيه التوبة وقول لا إله لا الله ولا ولا ولا شيء يا مين فزت مكتبه باذن الله طبعا بايه محمد رسول الله علينا محمد عليه الصلاه والسلام لا چیکار بره والیوریده بس